ظروفنا ما تستحي وايامنا ما هي بريف والأرض من كثرة يلقى معاد شفت اعلافها قصايد المتنبي يفلخ شيدي المملوك زيف رغم بلاغتها ونحوياتها وصرافها ما أسمعت منبه سمم ولا شفا منها كفيف لكن حبكها حبك من البيت الاعوج حافها حقي على البيت القوي ما هو على البيت الضعيف اللي أبغيت دمد ملجمها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 واليوم ما بعذر يوم رقاك يضل على المنيف أني أعذب مقاديمي بكثرة وقافها وأكثر مشاري الشجر عليك يا فصل الخريف هتكت ستر غصونها وشرفت في كلافها وأنا جويع وجوعي مواصل مهو قطعة رغيف وعيني من الفرقه حداها الهم عن محرافها والعفو عند المقدرة صورة من الحب العفيف والعلم عند اللي قطار العمر كلها طافها خذيت لي فبها شهر كامل يسمونها مصيف والشمس تحجبها السحابة والرعود خلافها وعينت صاحب تشداد اللي تمناها الرديف ضيدان قبلي شافها ولا كلبي قد شافها لكن بن جدلان حولها على عبد اللطيف وخذت ثار اسلافي الغابر بظلم اسلافها والفرصة اللي كان هالبراق في عرض القنيف لقمه غنيا مدها على فقيره وعافها وانا طموحي للثقال من الجواهر يا الخفيف ماني بدور عملت الماين عرف صرافها يعودها وش قصه الارداف والخصر النحيف قدامها موت في حضنها ولا انتحر فكتافها لا يبرد الفنجال وبلشبه مثل بلشته حنيف واخذ بدل خمسة عشر فنجال بعض اطرافها لون مالي عزم يا ردبي على الموت الحتيف ما جيت بين السيف والحرب اغني قافها لكن يا قصر الضيافه ما تقصر فالمضيف دامك تضم من النفوس تقالها وخفافها لا يا عنيفة هدي اللعبه ترى الهجر العنيف ما هو بجزء من تقاليد العرب واعرافها يا بنت حوى عذري اللهفه لو امتد النزيف استلطف جروحي شوي استهويني استلطافها وأنا من الجنس الخشن وأنت من الجنس اللطيف ومشاعري بحادها وعشارها ولافها تصرخ غلا محتاج لك محتاج يا اغلى وليف والنفس فطرتها ترجعها على ميلافها تشتاق لشوق المسافر من بلاده لأن كيف لو اتحداها من السنين الممحلات اعجافها هبي علي غربيه مبرادها نسناسه صيفي عادل في عيني براد السوده ومصيافها الموت من فرقاش مثل الموت بالسيف الرهيف والعمر مرة والنهاية واحدة حتى تغطر سي مثل القمر عالي يقولي للرصيف الشمس تحجبها السحابة والرعود اخلافها بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 227077A بوح عبدالله